الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بارك يرمي الدين إياك نحمد وإياك نستميم اهدل صراط النبيل صرفنا في هذا القرآن ليستذكروا وما يزيدهم إلا بكورا قل لو كان معه آلئة كما يقولون إذا نبتغوا إلى ذي العرش سبيلا قل لو كان معه رضو إلى ذي العرض سبيلا تسبح له السماوات السبب والأرض ومن فيه القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة إجابا مستورا وجعلنا فأغدى ربك في القرآن وحده ولوا على أدبار نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تستمعون إلا رجلا تَنَزَّلَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَمِيلا وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَلا وَرَأْسًا أَرِينَا لَمَ نُبْعَثُ إِنْ مَا لَمُبْعُوثٌ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا ما يكفر في صدوركم فسيقولون فسيقولون أن يعيدنا قل النبي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسا ويقولون متاهو قل عسا ارِذا يَوْمَ يَدْعُونَ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِنَّ بِالذُّنُوبِ إِلَّا قَلِيلًا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَنُزُغَ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عدوا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسل وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض وَلَقَدْ ضَلَّ الظَّنُّ بِظَنًّا جَزِيلًا عَلَى فَطْرٍ وَأَسَيْنَا ذٰهُودَ ضِرَارٍ قُلْ إِنَّ هَؤُلَاءِ نَذِيرٌ عَامِصٌ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشَفَّ الظُّلَمِ عَنِ الْعَطَاءِ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَٰئِكَ بهم الرسيلة أيهم, أيهم أقرب ويرجون رحمة ويخافون عذابا إن عذاب رب شكال محذورا وإن من قرية إلا نحن مذلكوها قبل يوم القيامة أو عذبوها أو معذبوها عذابا ناقه وااتينا ثمودا ناقه امرتهن فضلوا بها فضلوا بها وما نخلف في الاهات اذنا تخريفا وان قل لنا لك ان ربك احاط بنا وما جعلنا الرويا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا لِلنَّبِيِّ إِلَّا بَشِيرًا وَحَدِيثًا مِنْ أَمْرِهِ وَتَنَازُلًا كَمَا أَرَيْنَاكَ إِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ قَوْمِهِ وَقَالُوا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إذ ليت قال أسجد لمن خلقت طيلا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لإن أخضرتني إلى لَئِنْ أَطَعْتَ هَذَا لَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَأَحْسَنُ كَمَدْرِيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ اِذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ فِي جَهَنَّمَ فإن جهن طاعتهم بضدك وهجن عليهم واجلب عليهم بخيرك في خينك ورجلك وشاركهم في الالوان والاولاد وعلم وعلم وما يعلمه الشيطان الا غررا ان عبادي ليس لجعلن سلطان وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلاً رَبُّكُمُ الَّذِي يُجِيلُكُمْ الْقُلْكَ بِالْبَحْرِ تَمْثُرُونَ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَإِذَا مَسَّتْكُمُ الضُّرُّ مِنَ الْبَحْرِ ظَلَمًا تَدْعُونَ وَلَمَّا نَجَّاكُمُ إِلَى الْبَرِّ ظَنَنْتُمْ أَنَّكُمْ فَلَمَّا نَجَّانَّكُم إِلَى الْبَرِّ أَغْرَبْتُمْ وَكَانَ الْإِنْذَارُ كُفُورًا أَفَهُمْ أَن يَخْتَفِ بِهِمْ جَارِبًا الذُّرَى أَوْ يُرْسَلَ عَلَيْكُمْ أَوْ يُرْسَلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَتُنْكِرُونَ وَلَا تَسْجُدُونَ إشارة أخرى فيرسل عليكم فيرسل عليكم قاطفا من الزيخ فيغرقكم فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبنيعا الله الله